بسم الله الرحمن الرحيم إن أزلناه في ليلة القدر وما أدرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من